موكا عصر الطريق إلى الله يقدم الامل كبير الامل في الله الناس كلها دلوقتي عايزه كلمه امل الامل في الله كبير كلمة الامل في الله دي لازم تفتح لنا ابواب الامل والانشراح والتفاؤل في الدنيا كلها الامل في الله يا شباب الامل في الله يكون لمغتلب يا كل, كل واحده عندها حكم يا كل واحد عنده مشكله يا كل شاب وقع في براثن المخدرات والمخاضري ومش مصدق انه هيقدر يخلص الامل في الله يا ام محمد الامل في ربنا العظيم ربنا كبير لو طبت لربنا ربنا هيفرج كل الكربات حياتك لو رجعت لربنا ربنا هيفرج كل الكروبات حياتك في فيك كبير بس عرف بس تقف على بابو بس توب اليه ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتوش ربنا مش هيسيبك طول ما انت ما سبتوش اوعى تفتكر انه هيسيبك لو ما, هيسيبك ما انت واقف على باب هو تفتكره كده يا جماعه يا جماعه كل عباده قيام الليل ربنا ينزل مستشفي في, في اشوريا السبقه ربنا عمل معجزه واجرى سحاب لواحد كان بيطلع طولت ماله لل اسقى حديقه فلان الدعاء فقد فتح له باب الرحمه يا اخواننا كل طاعه بتعملوها في حياتكم كل طاعه لها ثوابها عند ربنا سبحانه وتعالى كل عباده اوعوا تضيع عباده سمعت عنها اوعوا تضيع عباده سمعت عنها كم دعاء ربنا استجاب من يوم ما نزل سيدنا ابي كم كرب ربنا فرجه كم ابتلاء ربنا ازاله كم هم ربنا كشفه هتيجي على الهم بتاعك انت هتيجي على الكرب بتاعك انت اوعوا تفتكر انه هيضيعك مش هيضيعك مش هيضيعك مش ربنا كبير يا جماعة الأمر في ربنا حظيم يا جماعة ربنا هو اللي بيشفيش هو اللي بيوي ربنا هو اللي خلقك هو اللي محافظك على مراتك واولادك هو اللي حافظك في اهلك ومالك ربنا سبحانه هو اللي فرق كروباتك هو مرتب لك حياتك هو اللي شال عنك مليون ضغطه ربنا هو اللي كل في حياتك منه سبحانه وتعالى ربنا كبير يا جماعه ربنا كبير بس احنا لازم نبقى احنا كمان زي ما ربنا خلقنا في احسن خلق اطلب مننا احسن عمل ربنا قدرك اعلى قبل قدر. ربنا اشترك باغلى ثمن بالجنه اغلى ثمن بقدرك عندك وقدره عندك قد جو عندك قلبي قدروا عندك قلبي عشان وهتعمل ايه عشان في ارضوه قلبي <تصفيق> انا بوصفك قبل ما اسيبكم كلمه شرابك كلمه, رب كلمة في الدنيا كلها الكلمه دي اخطر من ان لو ابوك كان سابلك ملايين قبل لو كنت طلعت بوزير الكلمه دي معاكي اكتر من انك لو كنت طلعت, طلعت ملك العالم كلمه شهادتك من الاموال التجارات قال من طلب لين وهو في الحرب الله العظيم كلمه يا ربي اخطر من الجمال في سوق الجواز اخطر من الشهادات في سوق الشغل اخطر من الوصايه والرشاوى في في الحصول على اي وظيفه كلمه يا ربي اخطر من الدواء في اي شفاء يا ربي يا جماعه ربنا كل اللي انا بيتنازل لينا بنادينا الشعب سبحني لقد شبكت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هل من سائل فاطعيه انا يا رب هل من مستجف فاشفيه انا يا رب هل من تائب فاتوب عليه انا يا رب هل من مستغفر فاقفر له قومي قولي انا رب واموت هجقول لي انا يا رب من ذا الذي يدعوني من يرزقني في من يرزقني في من يستكشف الدره فاستكفه سبعد ما اكلنا اللي, اللي بنتنا بيها نقوم يا جماعه نقوم ونقول ما انت الذي يدعوني انا يا رب انا بستكشف التربي انا بسترزق انا بتوب اليك انا بستغفرك انا بطلب منك يا رب العطوات كلها يا رب في ديني ودنيايا واخرتي يا رب ربنا كبير ربنا كبير هو اوع تترك ربنا خوف ما احنا نسيت اوع تترك على ربنا خوف من المخلوق اوع تترك على ربنا اي حاجه خوف على جواد ولا على شغل او او كبير ربناك بالعقوبه اكتر من اي عقوبه من اي ثواب وحب أكبر من أي حب سبحانه وتعالى